بسم الله الرحمن الرحيم تبارك Gros bon phone ka ma o'r cadg gan <todd> dân 日から三 du أرأيت من يتخذ إلهه هوى من يتخذ إلهه هوى أفاتتكون عدوا وكيل <أمتحدث> ما اق ما لهم يسمعون ام أن يصلون انم الا كان الام عام بل اظن تر الىهم بك كان بمن ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه Whoa, oh. whoa, whoa. ani Oh, <laughs> oh, or oh.